بسم الله الرحمن الرحيم من أ ع ظ م ا ل أ ع م ا ل التي يتقرب فيها العبد إ ل ى الله جل وعلا أن يقوم ق م ب ان م الرسل أ ي ت أ س ى ب ا ل أ ن ب ي ا ء العمل الذي قام فيه ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل أ ع ظ م عمل طبعا الله جل وعلا جعلهم أ ف ض ل خلق ف أ ع ط ا ه م أ ع ظ م وظيفه ة ما ي وظيفة ا ل أ ن ب ي ا ا ء ل د ع و ة إ ل ى الله جل وعلا نبي اليوم نجعل أ ع م ا ل ن ا م ش ا ب ه ة ل ل أ ن ب ي ا ء أ و ل ئ ك الذين هداهم الله ا ل أ ن ب ي ا ء فبهداه مقتدح الله جل وعلا يقول للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين أ و ل عمل أ د ع و الى الله أ ش ر ف ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله سبحانه أ ن ت لما تدعو لوليمه أ و الملك يقول لك أ ن ت أ ج ع ل ك وزيري تنادي الناس لضيافتي تدعو الناس باسم الملك و إ ل ى شرف الملك و إ ل ى ضيافه ة منزلة عظيمة عند هذا الملك ومتلك عند ذ الملك ا كيف إ ذ ا كنت تدعو إ ل ى الله ملك الملوك جل وعلا أ ن ت تصير ا ل مبلغ عن الله عز وجل يا أيها إليك أبي كل واحد فينا اليوم بأي وسيلة يبلغ دين الله لإنسان غير مسلم. ما أتكلم عن مسلم عاصي أبي اليوم إنسان غير الرسول ما أنا واحد الله لإنسان ما إنسان خادم خادمة أمزل بلغ كل مسلم تكلم مسلم مسلم ربك من عن سائق عامل موظف أ ي إ ن س ا ن عبر ا ل إ ن ت ر ن ت عبر الفيسبوك عبر ا ل إ ي م ي ل عبر اتصال عبر ب ر ي د أي ط ر ي ق ة اليوم دور لك إ ن س ا ن غير مسلم كم مسلم اليوم في ا ل أ ر ض مليار و ن ص طيب البشر تقريبا سبعه مليار يعني في خ م س ة و ن ص مليار وين ر اين ح و و ا راحوا ه ذ ا ل ه ب و مسلمين من فكر اليوم أ ن يبلغ دين الله رجلا ً أ و ا م ر أ ة شخص واحد باسلوب حسن ب ك ل م ة ج م ي ل ة ادعو إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ة الحسنة اليوم الدعوة ما في أسهل منها اليوم وسائل ما س في أ ل م ن ه الحسنه ا ي اليوم ترسلها بالتويتر الى شخص تعرف غير و دور م مسلم باسماء الاجانب سيرتش رسالة ترسلها تعرف الأجانب إلى أنه شخص ط لك ر ا ا ل ل ة ب إ ج ل ي ي ي ز ف ا بالإنجليزي فيها مقطع موجود صوتي بالانجليزي أو فيديو موجود في في حتى م ل ف في التويتر سوف تجد في بعض الرسائل مثل هذا ادخل إ ل ى ا ل م ف ض ل ة سوف تجد ر س ا ل ة خاصه ة للإنجليز و ذ ب إ للانجليز ى أي ي شخص تجده ت ك م ب ل ل ل غ ة ا إ ي جميلة دين طيب يدخل في الدين؟ ة رسالة مباشرة كلمة ارسله للاستماع لهذا المقطع مشاهدته بهذا الله لازم لا ملازم له وبلغته وجل هل وجه إنما أو عز أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ط ي ما ا ل ف ا ئ د ة لو ما أ س ل م في ف ا ئ د ة في فائدتين إ ذ ا م اسلم أ إذا أسلم طبعا ا ل ف ا ئ د ة الكبرى طيب لو ما أ س ل م في فائدتين أ و ل شيء تقيم عليهم ح ج ة الله الله عز وجل من أ ه د ا ف إ ر س ا ل الرسل أ ن يقيم الحجه على البشر عشان لا يقولون ت و يوم ا ل ي ي ا م ة ح ج ن ربهم ي ق و ربنا ما جاءنا من نذير فياتي الله بك أ ن ت و إ ن ت ي الله يجيبك يوم ا ل ق ي ا م ة ويقولك ل أ ن ت في اليوم الفلاني أ ر س ل ت ر س ا ل ة لفلان اتصلت على فلان أ ع ط ي ت ك كتاب بلغت الدين فتكون شاهدا لله تقول نعم يا رب أ ن ا بلغته فيسكت ليست له ح ج ة لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل أ ن ت تقوم بمقام الرسل تقيم ح ج ة الله على الناس أ ذ ن حتى إ ذ ا جئت يوم ا ل ق ي ا م ة يكون لك عذر عند الله م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون اليوم يوم ا ل د ع و ة اليوم الشياطين م ص ف د ة اليوم داعي الخير ينادي اليوم ا ل ج ن ة م ف ت و ح ة اليوم أ خ ي الحبيب أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة نبلغ دين الله ولو لرجل ولو ل ا م ر أ ة لن يهدي الله بك رجلا يعني او ا م ر أ ة خير لك من حمر النعم يعني من الدنيا وما فيها وفقنا الله اياكم لطاعته ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته